الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد أنهينا الكلام عن نواصب المضارع يقول المصنف رحمه الله فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قول الله تعالى قل تعالوا أتلو وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف ياكلك بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن نواصب المضارع شرع في جوازمه أو في بيان أحكام جوازمه ومن حسن تأليفه رحمه الله أن أنهى الكلام في النواصب بما يتعلق بالجوازم فقال وبعد فاء السببية واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو إلى أن قال فإن سقطت الفاء أي فاء السببية وقصد الجزاء طبعا بعد طلب وقصد الجزاء جزم هذا حسن ربط منه رحمه الله قال فإن سقطت الفاء الفاء هي فاء السببية التي يكون ما بعدها مسببا عن, عن ما قبلها بعد الطلب الطلب نحن لم نمثل له بكثرة لكن أشرنا إليه الطلب كالأمر وهذا صريح فيه الأمر والدعاء والاستفهام لأن من أغراض الاستفهام الطلب أو الأمر والتحضيط أو الحظ والتمني و النهي ونحو ذلك عندنا الامر والدعاء والاستفهام والنهي والتحضيض والرجاء والتمني والسؤال هذه هذه كلها تدخل في قوله الطلب فإن سقطت الفاء أو في قوله طلبين بالفعل نعم فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم إذن هذا شروع منه في جوازم المضارع والجوازم كما ذهب العلماء هي قسمان جوازم تجزم فعلا واحد واحدا وجوازم تجزم فعلين اما الجوازم التي تجزم فعلا واحدا فكلها حروف وأما الجوازم التي تجزم فعلين فأكثرها أسماء وسياتي كلام المصنف عنها ان شاء الله ان سقطت الفاء هذا الشرط الأول لجزم المضارع المضارع وهذا الوجه الاول او الجازم الأول هو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب هذا أول جازم يجزم فعلا واحدا أن يقع المضارع موقع الطلب أو في جواب طلب سبقه ويشترط لهذا شرطان الأول سقوط الفاء فاء السببيه أن لا تظهر هذه الفاء سقوطها عدم ذكرها والشرط الثاني هو قصد الجزاء أن يقصد بهذا الفعل الجزاء والجزاء أن الثاني مترطب عن الأول أن الثاني مترطب عن الأول جزيم أن يجزم الفعل المضارع اذا كان جواب شر... اذا كان جواب طلب بشرط سقوط الفاء عدم ذكر الفاء سببيا وبشرط قصدي قصد به قصد الجزاء به قال نحو قوله تعالى قل تعالوا اتلو قل تعالوا اتلو لنكتب المثال يقول سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا الآية أين الفعل المضارع؟ أتلوا تعالوا مضى معنا في بداية الحديث عن الفعل الماضي ليس كذلك تعالى. تعالوا لما اختلف العلماء فيه أهو أمر أم اسم فعل أمر ليس كذلك مضى معنا إذن قل تعالوا الآن أين الأمر أو أين الطلب قال فإن سقطت الفاء وقصد الجزاء جزم اين الطلب اولا تعالوا. تعالوا هذا طلب لماذا ليس قل في الامر او لا قل كذلك طلب قل قل انا انا اسال فقط لم اتحدث قل طلب او لا قل طلب وتعالوا طلب ماذا قال المصنف ها قبل هذا ما مقال؟ أن يسبق بطلب لأنه متعلق بما قبله السببيه سببية أن يسبقه طلب بفعل ليس كذلك هذا طلب تعالوا طلب وقل طلب لكن أيها هو المتسبب في القول أو الأمر بتعالى بالقدوم هذا المتعلق تعالوا هو المقصود هو, المت... هو الذي سبق هذا وإن كان قل كذلك سبقه لكن أتلو متعلق في المعنى ب... بتعالو تعالو أتلو واضح تعالو أتلو لم يقله قل أتلو مفهوم إذن أين الشرط لو وضعنا هنا الشرط أين الشرط نعم ان تأتي نقل فهم إذا في المعنى هنا ثم إن قل يأتي بعده كلام جديد مستأنف أليس كذلك قل هو الله أحد هو مبتدا أحد الخبر قل نقطتين وكانه استئناف للكلام من جديد واضح الآن هو ماذا مقوله القول إذا تعالوا هو الطلب تعالوا هو الطلب أتلو فعل مضارع He is مجزم ما he ما a man. حذف حرف his body? What is هكذا body? The body? يتلو نتلو of the واضح I'll tell you, because هو like this. جزمه حذف حرف العله لكن ما الجازم له الجازم وقوع هذا الفعل اين وقع, أين وقع هذا الفعل في موقع الجزاء في موقع الجزاء نعم وقصد به الجزاء وقصد به الجزاء جزاء هذا تعالوا تعالوا اتلو فنقول فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف حرف العله او نقول فعل المضارع مجزوم لوقوعه لوقوعه رايت لوقوعه ماذا في موقع أو في جواب الطلب جواب الطلب جاء في جواب طلب سيتضح هذا اكثر فيما بعد قال وشرط الجزم بعد النهي من الطلب النهي من الطلب النهي واضح من الطلب النهي هذا في المعنى العام والا ففرق بين الطلب والنهي في البلاء فهو. هذا في المعنى العام من, من الطلب النهي لا تخرج هذا طلب او لا طلب واضح لا تخرج طلب وان هو ماذا هو نهي طلبت منه أن لا يخرج واضح الآن لكن في البلاغة هذا نقول ماذا نهي وخرج أمر فرق بينهما لكن في هنا لا نفرق نقول من الطلبي النهي ومن الطلبي التحضير إلى غير ذلك إذن وشرط الجزم بعد النهي إذن نعم نعم if كان مسبقا لا لا the midst of هذا سنعود society, هذه will سنعود viral We شاء الله في to الجزاء وعدم الجزاء will be убегative قصد الجزاء case of sorting عفوا how وشرط we بعد النهي can إلا نعم مثال على ذلك مثال على ذلك لا تدن لا تدن من الأسدي تسلم تسلم الآن أين الفعل مضارع تدن سبقه نهي متزوم بلا الناهيه تدنو في المضارع متزوم بلا الناهيه وجزمه حذف حرف العله واضح هذا لا اشكاله فيه لان قبله لا الناهيه لكن نحن نتحدث عن هذا الواقع وقوع الطلب او في موضع الطلب في جواب الطلب من الان تدنو نهي هذا فعل مضارع سقط الفرق سقطت الفاء سقطت الفاء شرط لو قصد الجزاء قصد الجزاء اذا يلزم هذا المضارع اليس كذلك يلزم هذا الفعل المضارع لو لم تسقط الفاء فنقول مثلا لا تدنو من الاسد فتس فتسلم واضح تسلم لماذا سبقه طلب ومن الطلب النهي والفاء سببيه لأن لان هذا متسبب عن عدم الدنو السلامه متسببه عن عدم الدنو اذا لم يدنو يسلم لكن لما سقطت الفاء وقصد الجزاء ماذا جزم سقطت الفاء قصد الجزاء جزم الان شرط هنا وهو ان تحل محل ماذا محله لان الا وليس إلا الا ان لا, إن لا. واضح فاذا لم يحتحل الا محله لا يصح الجزء مثال ذلك هذا المثال ذكر مصمم ماذا قال لا تدنو من الاسد فتسلم واضح الآن الان لو حللنا نقول ان لا تدنو من الاسد تسلم ان لا تدنو ان لا تدنو تسلم واضح الا تدنو من الاسد تسلم يجزم هذا الفعل المضارع واصل القراءه خنافي خل... اقرا اعيد قراءه العباره لا أعيد شرطه وشرطه لا. لا. وشرط وليس وشرط. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله نحو لا تدن من الأسد فتسلم. إلا تدن من الأسد تسلم. محل الفعل مضارع. محل الجوابي. لحظه شرط نزيل النهي نعم عندي خلل فقط هنا. لا يصح هذا نعم الا تذنو من الاسد لا يصح ها لا لا قال وشرط الجزم بعد أنه صحه حلول الا محله ها ياكلوا ها لا تذنو ان ماذا نقول الا تذنو من الاسد إن هذا ليس صح معنى إن لا تدن آه صح إيه أنا ها؟ آه خلاص أنا فهمت أنا ظننت العكس سبحان الله وظنت في كلام المصنف خلطوا في رأسك لهذا أعطت الكتاب. اذا صح المعنى هذا إن لا تدن من أسد تسلم يصح المعنى هذا ظننت ان العكس سبحان الله إن لا تدنو اذن المعنى صحيح ان ان لا تدنو اين النهي النهي في لا واضح يعني نحذف لا وناتي بان لا او نقول شرط الجزم دخول ان الشرطيه عليه مع بقاء المعنى صحيحا دخول ان الشرطيه عليه واضح نقول ان لا تدنو هو لماذا قال محل النهي لان لا ناهيه وهنا لا نافيه واضح الان في هذا التركيب الجديد لا ليست ناهيه وانما نافيه ان لا تدنو واضح هذا جزم بان وليس بلا وكأن وكان الكلام لا تدنو واضح لا تدنو من الاسد ثم ادخلت عليه ان الشرطيه فجزم الفعل المضارع اذن لهذا قال المصنف رحمه الله قال ان ان تحل الا محله محل النهي لان ان هي التي ستجزم وليس لا ولا التي دخلت مع ان هي ماذا لا النافيه الا تدنو من الاسد تسلم يعني اذا ابتعدت عن الاسد ستسلم انا كنت أظن جاء في رأسي أنه لا يصح المعنى يعني لا تدن من الأسد كأنك تقترب من الأسد واضح تسلم ولهذا بقيت وأتأمى في كلامي إذن بخلاف يأكلك بخلاف يأكلك لأنك لو قلت لا انظر لا تدن من الأسدين ياكلك ياكلك ياكلك هكذا بالجسم فمعنى معنى هذا الكلام هنا لا يصح الجسم هنا لا يصح الجسم بل يجب الرفع لماذا لانك لو حذفت لا أنها هي وجئت بان لا لا يصح المعنى المعنى لا يصح فتقول ان لا تدنو من الاسد ياكلك ياكلك واضح يعني اذا اقتربت من اذا ابتعدت عن الاسد ياكلك هذا المعنى صحيح غير صحيح وبالتالي هنا وجب الرفع ولا يجوز الجزم ولا يجوز الجزم واضح إذا هذا الاول نعود الى كلام المصنف رحمه الله في قصد الجزاء لان المعنى هنا مهم جدا يجوز نعم على استئناف لماذا نقول الجزم الرفع جا الرفع جائز لان الرفع معناه ياكلك ياكلك لا تدلو لا تدنو من الأسد يأكلك. يأكلك هذا الكلام مستقل عن هذا الكلام لو جزم نقول جزم لارتباطه بالأول لأنه إذا قل قصد الجزاء وكأنك ربطت هذا الكلام بهذا الكلام فجزمت بهذا الجزم والنصب دائما نصب مضارع في الجواب في جواب الطلب او رفع او جزمه معناه أن هذا نربط معناه بمعنى ما قبله فاذا رفعناه وضعنا استقلال هنا او فصل بينهما لا تدنو من الأسد واضح لا تدنو من الاسد ياكلك واضح فهم وكان ياكلك الان تكون صفه للاسد تكون ماذا كصفه الأسد. أو شيء من هذا، لكن لا علاقة بهذا إذا رفعنا، واضحنا؟ إذا رفعنا، لا تدن من الأسدي، يأكلك قال المصنف رحمه الله قبل دخول في الجواز أخرى، قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء، لابد من قصد الجزاء وهو ترتب الثاني على الأول، ولهذا تجدون في القرآن الكريم أمثلة كثيرة أحيانا يقصد فيها الجزاء فيجزم وأحيانا لا يقصد فيها الجزاء فيرفع أمثلة على ذلك أحسن فهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا يريث هم إيه ظننته هو قتني سبحان يارثوني يارثوني الآية انظر ها ماذا قال يارثوني والرب هنا أظن باتفاق طرأ فهب لي من دونك وليا يارثوني هنا قبله طلب أولى انظر هب طلب صريح دعاء هب لي من لدنك وليا هذا ماذا نعرف ايه مب مبني مب على السكون الظاهر على اخره فاعل اشرا وجوبا ام جوازا وجوبا أحسنت ما شاء الله واضح ما شاء الله وجوبا تقديره انت واضح لي جار هو متعلقاني بهب من ايه هاهاها ذوقك الجزم السكون على النون ها لدن ها من لدن كان. هم؟ من لدن هب لي من لدن لدن لدنك لدن كيف يجر ها مبني في محل جر ايه مبني في محل جر ايه من الظروف المبنيه والكاف في محل نعم وليا والجار وجو متعلقان بهب وليا مفعول مفعول به منصوب يرثني هذا الجواب هل قصد به الجزاء ما معنى الجزاء يعني انتهب لي يعني هب لي فانتهب لي يرثني هل هذا المقصود ليس هو المقصود ليس هو المقصود وإنما هذه صفه لولي وليا صفته ان يرثني و قال فهب لي من لدنك وليا وارثا لي ليس اسمح لجسم لا ليس اسم لجواب شرط لو قلت مثلا لو قلت لك مره ثانيه تعال نحدثك تعال نحدثك رأيت تعالا أحدثك يعني قلت لك وكا وكانني قلت لك وكا تعال فان اتيت احدثك قصد الجزاء يعني حديثي لك مترتب على مجيئك مفهوم قصد الجزاء تعال اكرمك واضح او اقول الا تاتنا فاكرمك الا تاتنا فان اتيت اكرمك Or, if you come, هذا will give you a gift. That's not هو it means to be a gift. It's a gift to be a gift. But what does he want? Zechariah. He doesn't want to marry him or to marry him, قد يكون marry يرثه وقد to marry him. He doesn't want لكن ماذا وصفه بماذا بأن يكون وارثا له قال هب لي من لدنك وليا وارثا لي فهذه فعل مضارع مرفوع ورفعه مرفوع لتجرده من ناصب والجازم لا يوجد ناصب ولا يوجد جازم لن يقصد به الجزاء ورفعه الظم الظهر على آخره ورد الفعل فاعل تقديره هو والنول للوقاية واليان فعل به والجمله الفعليه في محل ماذا نصب صفه لولي صفه لولي والله اعلم واضح الان مثال اخر ولا تمنن تستكثر استكثر شو قرر ولا تمنن اللي أغلب الوقف مشكل معه ها لا لابد من الوصل واللي هذا في الإجازات الشيخ يوقفك ركواص أوصل ولو كان وقف اوصل ليرى اعرابك لاخر الكلمه اليس كذلك لا بد من في بعض الكلمات لانه من يعتاد التوقف يتوقف توقف ربما لو جاء يوصلها لا يعرفها اي يرفعها ام يضرها ام ينصبها آه. نعم تستكثر بالرفع عند الائمه ولا تمنن تستكثر هذا ليس انظر هذا ماذا نهي نهي هذه اي مرض معنى في التفسير لا نهي أو لا نهي تمنن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وجزمه السكون ظهر على اخره تستكثر فعل المضارع المرفوع لتجرده من النصب والجزم لو جزم نفر هل يصح إدخال إن لا مكان لا ننظر إن لا, تستك... إن لا تمنن الا تمنن تستكثر هل هذا صحيح الله عز وجل مم. قال لا تمنن هنا الا تمنن تستكثر يعني اذا لم تمنن ستستكثر هذا صحيح هذا الملاغي مراد ولم يقل به احد ولكن المراد ماذا الا المراد لا تمنن مستكثرا لا تمنن مستكثرا فيكون هذا حال من الفاء من الفاعل مستتر وجوبا هو انت يا ايها النبي لا تمنن مستكثرا يعني لا تعطي أحدا شيئا ماذا تريد ان يعطيك اكثر منهم مفهوم لا تعطي مثلا لا تتصدق من اجل ان يرد لك اضعاف هذه الصدقه واضح الان لا تمنن مستكثرا ما تعطيه هذا المع هذا المعنى المراد لا تمنن مستكثرا فيكون حال من الفاعل ولهذا هنا الرفع واظنهم كذلك قبل الواحد عند الايام لانه لا يصح دخول الا محله لا يصح دخول الا محله وتثبتوا من القراءات تجدون ان القراءات العشرة أو السبعة 7 ليس فيها الجزم فيها ماذا الرفع لا تمن تستكثر لماذا لانه لا يقصد الجزاء على المن الطلب من عدم المن ليس جزاؤه ماذا الاستكثار وَإِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمَنِّ حَالَ الْإِسْتِكْتَابِ حَالَ الْإِسْتِكْتَابِ وَاضِحُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَعْلٍ مَضَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَعَنَا فِي الْدَرَسِ التَّفْسِيرِ هَذَا هَذَا أَكِدْ عَلِيٌ لَأَنَّهُ مُهِمٌّ قَدْ ارْتِبَاطُهُ ثَانِيٌّ الْأَوَّلِ الْجَزَاءِ مِثْلَ أمثلة في خير القرآن بس. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله هذه هو المعيه يعني لا تنهى عن الخلق مع اتيانك معه مضى مع الاسبوع الماضي الذي قبله لا يقضى عليهم هذا في the word? What is the word? What is the word? What is the word? من عذاب the word? Yes. What is the word? Yes. O Lord, those who believe, do you believe in the evidence that you will give you a هل ادلكم الآية طويلة هل ادلكم الصف هل ادلكم على تجارة الآية إلى قوله يغفر لكم ذنوبكم الآية يغفر مجزو لوقوعي في جوابي في جوابي الطلب لان هذا الاستفهام غرضه الامر هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذابنا تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيله هذا جواب لتؤمنون بالله اي امنوا بالله ورسوله واضح تؤمنون بالله هذا خبر مراد به الامر خبر مرادف به الامر لهذا جاز جزمه كجواب عن ذلك الامر واضح الان هنا الظن لا ادري فيها قراءتان هذه الرفع الجزم اليس كذلك كله جزم اذن على كل حال اذا كان على الجزم على الجزم الرفع على على الجزم آه. بتأويل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كلها أوامر مفهوم؟ لأنه لا لا لا لا ليس المراد ماذا؟ المراد ماذا تحقيق تحقيق الإيمان إذا فهو ماذا فهو أمر والدليل على هذا الاستفان قبله هل ادلكم على تجارة ما هي هذه التجارة آمنوا بالله ورسوله وإلى آخره فهم. إذن بتخريج تؤمنون بالله ورسوله على أنه أوامر على نوع فهذا خبر مراد به الأمر أي آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بدليل آيات الأخريات في القران الكريم الأمر بماذا؟ بالإيمان وبالجهاد الى غير ذلك كل هذا سببه ماذا؟ أو يتحقق منه أو جزاؤه وجوابه مغفرة مغفرة الذنوب وما يأتي بعد هذه؟ الأ... الايه ماذا الطلب كنت اتحدث عنه الطلب في قول تؤمنون بالله ذلك طلب هو جاء في صيغه المضارع في صيغه الخبر لكنه مراد به الامر وكانه قال امنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبه واضح لكن ليست هذا هو هل أدل لكم؟ المغفرة ليست مترتبة على هل أدل لكم؟ واضح الآن الآية المغفرة مترتبة على الإيمان على على على التجارة. نفهم الآن لو كانت مترتبة على هل أدل فيها لا إيش هل أدل واضح؟ لكن مترتب على الايمان المغفره ولهذا يبد من تاويل يا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله على انه امنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله هذا التخريج لمغفرتي ماذا لانه واقع في جواب اولا سقطت الفاء لو قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله فيغفر لكم ذنوبكم. لكن سقط الفاء وقصد الجزاء جزاء هذا يترتب على هذا الثاني مترتب على الاول مترتب على الايمان بالله ليس انا لكم لم يقل هل لكم فيغفر لكم ذنوبكم ما هو المدلول قال تؤمنون بالله يغفر لكم يعني ان امنتم يغفر لكم ذنوبكم واضحا والله اعلم مثل اخر يكفي زي المثال. حتى يتضح هذا المعنى قصد الجزاء لأنه أحيانا يأتي فعل مضايا مرفوع أحيانا يأتي فتزون. يرسل السماء لا. فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا الان يرسل السماء مم. حسين يرسل ها يرسل كيف نعرفها من جزمه جزمه تاخرك عن الدرس لعلك نسيت موضوع الجمعه الماضيه تخلف، ها؟ حتى الجمعة تخلفت عنها. تخلف عن الحلق. خذوا الجمعة، ها؟ يرسل لأنه. اسمع يا حسين اسمع نعم وقع في جواب طلب اين الطلب استغفروا لا توجد قبله فاء وقصد به الجزاء يعني ان ارسال السماء مضرارا مترتب على استغفاركم وكانه قال استغفروا ربكم فان استغفرتم يرسل السماء عليكم مذارا هذا هو الجزاء فان استغفرتم يرسل السماء عليكم اذا لكننا نرى كسره تحت اللام ما بالها ما بال الكسره احسنت اتقى اين الساكنه الهمزة. الهمزه الهمزه الوصل ام اللام ها اللام مع اللام نعم يرسل ال اس طبعا اللام هنا لقاء شمسيه يرسل السماء يرسل السماء وحرك بكسر الالتقاء السكن واضح اذا نكتب هذا القاتل في قصد الجزاء وعدم قصد الجزاء من يعطينا مثال على عدم قصد الجزاء طينا مثلا من القرآن الكريم فهب لي من لدونك وليا يرثني هذا لم يقصد به الجزاء فرفع لو قصد به الجزاء لجزم قل إن تبدؤي لا اه في غير القرآن مع لا لا بأس في غير القرآن شعر قفا نبكي كم معلقة ابن العام قيس ما شاء الله قفا نبكي من ذكرى أين الشعر الله أكبر زيد تقرا من الكراس بسقط اللوى بين الدخول فحومني قفا ها قفا هذا مطلع معلقه من القيس قفا قفا نعربه بني طبيعي متصل نبكي لا لا مجزوم لانه في جواب الطلب اين جزمه عالم الجزمي بكى يبكي احسنت لا تبكي لانك جبت صحيح قفا نبكي قفا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بالف الاثنين ليس لنا إن من الاتصال الخمسه والالف ظن متصل مبني على السكو في محل رفع فاعل امر هذا حقيقه عاده عند الشعراء الجاهليين ان يأمر ماذا يتحدث بالمثنى يامر خليليه قفا خليلي ما واف بعهدي انتما اذا لم تكونا لي على من اقاطعه وحده يتكلم عن اثنين أو ثلاثة كيف نبكي الان كيف نبكي نبكي فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب هذا طلب صريح وقع جواب طلب سقطت الفاء وقصد الجزاء وكانه قال قف فإن تقف نبكي على الاطلاق بكاء الاطلاق كان يقف يبكي على الـ الـ الـ الاثار الباقيه نبكي فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب طلب وجزمه حذف حظ العله نبكي الياء وهنا الفاعل هو الالف وهنا الفاعل مستتر وجوب تقديره نحن نحن واضح الان اذن هنا, هنا ماذا قصد الجزاء هنا محل الشيء ظاهر واضح قلت اذا لم يقصد الجزاء آه. نواصل مع قول المصنف رحمه الله إذا وشرط الجزم بعد النهي صحه حلول إن لا محله نحو لا تدن من الأسد تسلم هذا واضح قال ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد هذا لدعي كتابة فيه لأنه ظاهر إذن الجازم الأول ذكرناه وعطرنا فيه كلاما شيئا ما لأنه صعب النوع عنه. واضح وهو أن يقع الفعل المضارع في جواب طلبين بشرطين الشرط الأول سقوط الفاء الشرط الثاني قصد الجزاء فإن كان الطلب نهيا فلا بد من شرط آخر وهو أن تحل محل النهي قولك إن لا ويصح المعنى فإن لم يصح المعنى لم يجزي الجزم بل وجب الرفع قال ويجزم أيضا أي ومن أدوات جزم ومن أدوات جزم أو من الحروف الجازمه لأن الحروف التي لان التي الأمور التي تجزم الفعل المضارعة فعل مضارعا واحدا خمسة الأول تحدثنا عنه أن يقع في جواب طلبه بشروطه الثاني لم حرف حرف لم الثالث حرف لما الرابع اللام واضح الخامس لا الناهيه واضح السادس الخامس عفوا لا الناهيه واللام فرق بين اللام ولا اللام حرف واحد ولا اللام مع الالف واضح الان وقد مضت هذه المساله معنا اذا كان الحرف من حرف واحد فننطق ها ننطق باسمه وإذا كان من حرفين فننطقه بمسمى قال بلم نحو لم يلد ولم يولد إذا لم حرف جزم يجزم الفعل المضارع وتجزم فعلا واحد لم حرف جزم تجزم فعل المضارعا واحدا وتقلب معناه إلى الماضي وتنفيه كذلك لها ثلاث أعماء لم تجزم هذا يظهر في لفظ الفعل المضارع كذلك تنفيه نفي يعني ليست إثبات ليس اثباتا ياكل هذا اثبات ياكل الرجل هذا اثبات اثبتنا له الاكل لم ياكل الرجل نفينا عنه الاكل واضح الان كذلك تقلب معناه إلى الماضي المضارع الأصل انه ماذا طبعا على خلاف في المساله انه يدل على الحاضر والمستقبل على الاقل لا يدل على الماضي المضارع يعني باتفاق العلماء لا يدل على الماضي يدل على على الحاضر او على المستقبل او الحاضر او المستقبل او المستقبل, أو المستقبل إلى غير على خلاف لكن لا يدل على الماضي لكن لم تجعلوا معناه في الماضي لم ياكل زيد غدا ام بعد غد ام الان ماضي من قبل ماضي الان اذن لم نقول عنها حرف جزم يكفي هذا فان قلت حرف جزم والنفي حسن فإن قلت حرف جزم ونفي وقلب تعرف هذا نفي تنفي الخبر تنفي الثبوت فهم. والجزم تجزم الفعل مضارع والقلب تقلب معناه إلى الماضي وقال نحو لم يلد يلد فعل مضارع متزوم بلم وجزمه السكون الظهر على آخره ولم يولد مثله قال ولما ولما مثل لم في الجزم وفي نفي الفعل واضح في الجزم وفي نفي الفعل وفي قلبه كذلك في قلب معناه الا ان النفي يبقى مستمرا الى الحاضر فرق بين لم ولما لم ولما متساويتان في اغلب الامور الا في شيء واحد لم اذا نفيناه فالنفي انقطع خلاص لم ياكل متى امس لكن لما النفي لم ينقطع النفي مستمر الى الحاضر ليس المستقبل لا الله اعلم النفي مستمر الى الحاضر الى حين الكلام واضح الان الى حين الكلام تقول خرج زيد ولما ياتي بعد لما ياتي بعد لكن لما هذا انه قد ياتي الان يعني الى حد الان لم ياتي مفهوم لكن لو قلت خرج زيد ولم ياتي يعني مضى هذا عدم إثن قد مضى أنت لا تتحدث عن الآن أنت تتحدث عن الماضي مفهوم الآن لكن لو قلت لما يأتي بعد أي أنه لم يأتي في الماضي ولم يأتي الآن مفهوم الآن واضح المسألة مثال الآن مثال. مثلا زيد, زيد يأكل أمامك زيد يأكل فأنت تقول جاء زيد ولم يأكل يصح هذا المعنى لأنه لم ياكل في الماضي مفهوم الآن؟ لكن لا يجوز لك ان تقول ولما ياكل لانه الان لنفي كان في الماضي ليس الان مفهوم لكن في عمل الان لو نفيت تقول لم ياكل في الماضي حقا لم ياكل زيد في الماضي لم ياكل لكن الان لكنه الآن ياكل لكن لا يجوز لك ان تقول ولما ياكل بعد ولما ياتي بعد وكانك مثلا زيد عندك الان زيد جاء عندك تقول زيد لم يأتي في الصباح لكن يجوز ان تقول ولما ياتي في الصباح لكن يجوز ان تقول ولما ياتي بعد مفهوم لا يجوز ان تقول ولم ياتي بعد تقول ولما ياتي بعد الى الان واضح الان إذن لما نفيها مستمر الى الحاضر ولم نفيها منقطع لما يقضي لما حرف جزم يقضي إيه؟ بلما في حذف حرف العل أحسنت والفعل المضار الفاعل عفوا انا <تصفيق> قلت فيك المضار تقول مستتر تفضل الفاعل العرب أمامك إيه مستتر وجبة لما جوازن تقديره هو. وقال وباللام هذه اللام المصنف الرحمن قال وباللام ولا الطالبيتين اللام الطالبي يعني لام الأمر ولا الأمر يؤمر بها في بالفعل مضارع إذا اتصل بفعل مضارع تصير ماذا لام أمر واضح الآن هذه اللام تسمى لام الأمر إذا اقترنت بالفعل مضارع وقصد الامر نعم مثل قال لينفق لينفق اللام لام الامر فتحي ينفق ينفق لا خطا متزوم بلام الامر لام لا فقط لام واحده نقول اللام لا نقول لا بلام الامر ايه احسنت والفعل المضارع والفاعل هو نعم لا تشرك لينفق ها نعم توقفنا عنده ينفق لينفق ذو ساعتي من ساعتي الفاعل هو ذو لما نتم الايه الفاعل هو ذو بارك الله فيك اسمعي لا تشرك حسين لا لا نقول لم هنا نقول لا لأنهم حرفين لا ناهيه ماذا وجزمه الظاهر لا لا الظاهر على الكاف أكثر متى؟ ها في المعنى في معنى الايه اي نعم بارك الله فيك ما شاء الله عليك. لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا من يعيب لا نعرف نحن نقضي بها بدانا بها واعربها الاخضر اليس كذلك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ليقضي مثلها ها مثله. ها ليقضي علينا ربك أيه؟ لا لا تؤاخذنا ها سيره الدين لا تؤاخذنا إيه؟ نعم لا ناهية دعائية دعائيه لا طلبيه اخذنا فعل مضارع ايه ملزوم بلا ايه وجزمه احسنت السكون ظاهر على اخره والفاعل عبد الرحمن اخذ من الذي لا يؤخذ ها من الذي لا يؤخذ نحن الله. الله اين هو ثم اي والله كيف هو اي والله هذيك هي نعم نعم صحيح بارك الله فيكم إذن هذه امثله المصنف رحمه الله بقي معنا ما يلزم فعلين نسرع في الاسبوع القادم لله سبحانه وتعالى حاول ان ت... ان تطلوا